فوقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وذلك من الآية التاسعة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا كان آخر ما قاله الإمام كان آخر ما قاله الإمام أن اورد تعليق ابن عطيه على قول الطبري إن معنى فلما تبين له أي لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه قال أعلم فقد قال ابن عطية إن قول الطبري هذا خطأ لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف ثم أورد الإمام قول أبي علي معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته فتح الله عليك يا والذي فتح الله عليك الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا هي بنا إلى الكتاب الجامع سبحانه سبحانه الله وقد أوردنا هذا المعنى الذي ذكرناه يا إخواني عن قتادة وكذلك قال مكي رحمه الله قال مكي إنه أخبر عن نفسه عندما عاين من قدرة الله تعالى في إحيائه الموتى فتيقن ذلك بالمشاهدة فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير أي أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه على معاينة وهذا على قراءة من قرأ أعلمه بقطع الألف وهم الاكثر من القراء وقرأ حمزة والكسائي بوصل الالف ويحتمل وجهين احدهما قال له الملك اعلم والاخر هو ان ينزل نفسه منزلة المخاطب الاجنبي المنفصل فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه اعلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكوني تعلمين معاينه وأنشد أبو علي في مثل هذا المعنى ودع هريره إن الركب مرتحل ألم تغطمض عيناك ليلة ارمدا قال ابن معطية وتأنس أبو علي في هذا الشعر بقول الشاعر تذكر من أن ومن اين شربه يؤامر نفسيه كذي الهجمه الابل وقال مكي ويبعد ان يكون ذلك امرا من الله جل ذكره له بالعلم لانه قد اظهر اليه قدرته واراه امرا ايقن صحته واقر بالقدره فلا معنى لان يامره الله بعلم ذلك بل هو يأمر نفسه بذلك وهو جائز حسن وفي حرف عبد الله ما يدل على أنه أمر من الله تعالى له بالعلم على معنى ألزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت وذلك أن في حرفه قيل أعلم وأيضا فإنه موافق لما قبله من الأمر في قوله انظر إلى طعامك و. انظر الى حمارك وانظر الى العظام فكذلك واعلم ان الله وقد كان ابن عباس يقرأها قيل اعلم ويقول اهو خير ام ابراهيم اذ قيل له واعلم ان الله عزيز حكيم فهذا يبين انه من قول الله سبحانه له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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من ابراهيم عن شك ام لا فقال الجمهور لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط وإنما طلب المعاينة وذلك أن النفوس مستشريقة إلى رؤية ما أخبر به ولهذا قال عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة رواه ابن عباس ولم يروه غيره قاله أبو عمر وقال الأخفش لم يرد رؤية القلب وإنما أراد رؤية العين وقال الحسن وقتاده وسعيد بن جبير والربيع سأل ليزداد يقينا إلى يقينه وأحياء الموت إنما يثبت بالسمع وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به يدلك على ذلك قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيمان فقط فكيف بمرتبة النبوة والخلة والانبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة اجماعا وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول نحو قولك كيف علم زيد وكيف نسج الثوب ونحو هذا ومتى قلت كيف ثوبك وكيف زيد فإنما السؤال على حال من أحواله وقد تكون كيف خبرا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه بكيف نحو قولك كيف شئت فكن ونحو قول البخاري كيف كان بدء الوحي وكيف في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الأحياء والأحياء متقرر ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن انكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم انها لا تصح فيلزم من ذلك ان الشيء في نفسه لا يصح مثال ذلك ان يقول مدعي انا ارفع هذا الجبل فيقول المكذب له ارني كيف ترفعه فهذه طريقة مجاز في العبارة ومعناها تسليم جدلي كأنه يقول افرد أنك ترفعه فأرني كيف ترفعه فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك وحبله على أن بين له الحقيقة فقال له أولم تؤمن قال بلى فكمل الأمر وتخلص من كل شك، ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة هذا ما ذكره ابن عطيه وهو بالغ ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث والله تعالى أعلى وأعلى سبحان الله الحمد لله الله سبحان سبحان وليه سبحان وليه أكبر هل يعني هذا يا عم أن المؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن ايمانا مطلقا لا يحتمل ذرة من الشك؟ نعم يا ولدي وبكل تأكيد فالإيمان الحقيقي هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح رزقني الله وإياك يا ولدي قلبا مؤمنا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا